والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي ولأنه احض لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله قول المعلف رحمه الله تعالى وله أن يتجر بماله الكلام في مال اليتيم والولاية عليه والله جل وعلا حذر عن قربان مال اليتيم الا بالتي احسن وقال جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خاف الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أشد الناس ورعا رضي الله عنهم فعزلوا اليتيم عزلوا ماله وقدره وطعامه وكل ما يتعلق به جعلوه على حدة حتى لا يقربوه ولا يذوقوا منه شيئا مع طعامهم فشق ذلك عليهم وكان فيه إضرار باليتيم لأنه ربما وضع له طعام فلم يأكل فإن أخر له فسد وإن أطعم لغيره فلا يجوز فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية يعلم جل وعلا من كان قصده التوفير لليتيم والاصلاح له ويعلم جل وعلا من كان قصده الترفد بمال اليتيم والاستفادة منه لنفسه لا تخفى عليه خافية والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لولي اليتيم ما الذي يجب عليه إذا كان عندك مال ليتيم فلا تغلق عليه الأقفال والصناديق وتستخرج منه نفقة لليتيم وزكاة ماله ينفد لأن المال وإن كثر فبالأخذ منه عدم الزيادة ينتهي وقد ينفد قبل بلوغ اليتيم وتمكنه من التكسب لنفسه فبين المؤلف رحمه الله أن لولي اليتيم أن يتجر له ما يقول أخاف عليه الضياع أخاف عليه كذا أخاف أبي على شخص ما يسدد القيمة أخاف أبي على شخص فيهرب يتجر به كما يتجر بماله والله هو الحافظ جل وعلا وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله يعمل فيه بالتجارة سواء كان بنفسه أو يعطيه لمن يعمل به إذا كان هو ما يستطيع مثلا العمل وليس صاحب مهنة وصرفة وتجارة يعطيه من يتصرف فيه فليتجرب ماله ولا يتركه حتى تاكله الصدقه وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتركه حتى تاكله الصدقه دليل على وجوب الصدقه في مال اليتيم خلافا لبعضهم الذين قالوا الصدقه لا تجب على اليتيم لانه غير مكلف فالصدقه والزكاه في المال ومال اليتيم ومال غيره من المجنون والكبير والمخرف كله تجب فيه الزكاة رواه الترمذي ولأنه احض لليتيم إذا كان عنده مثلا ألف ريال وأقفل عليه بالأقفال وبدأ يأكل منه شيئا فشيئا نفت وإذا كان عنده ألف ريال واشتري به بضاعة بألف ثم تباع بإذن الله بألف ومئة ثم يشتري بضاعه أخرى ويبيعها بألف ومائتين وثلاث وهكذا فيكون أكله من ريعه وربح تجارته ولأنه حظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه يعني ربح المال يعني يبقى راس المال وينفق على اليتيم من الربح كما يفعل البالغ في ماله فيخلص ما ولي اليتيم لليتيم كما يعمل لنفسه يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمثلا عرض بضاعة ترى أنها مربحة تشتريها لليتيم كما تحب أن تشتريها لنفسك وهكذا فالبالغ يحرص على تنمية ماله وولي اليتيم يقوم مقامه فيحرص على تنمية مال اليتيم ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لألا يغدر بماله ولا يتجر بمال اليتيم إلا في المواضع الامنه من ناحيتين اولا ناحيه الحلال لا يطعم اليتيم مالا حراما لا يتاجر له عن طريق الربا او عن طريق القمار او عن طريق المخادعه لا يتجر له التجاره المشروعه ثانيا لا يخاطر في مال اليتيم إذا كان المجال هذا مجال فيه خطر مثلا يقول لا البالغ مثلا ما يحط ماله يقول هذا أنا حط مال اليتيم لأنه ربما يكون في قفزة لا نقول الخطر ما نريده قد يكون فيه المئة بمئتين وقد تذهب المئة بالكلية ما يبقى شيء فلا تخاطر وإنما اعمل في المواضع الامنه نعم والربح كله لليتيم والربح كله لليتيم ولي اليتيم مثلا اذا تاجر هو بمال اليتيم فهل يسوع لولي اليتيم ان ياخذ نصف الربح او ربع الربح او ثلث الربح لا ما ياخذ منه شيء لأنه هو ولي ويتيم وهو محتسب مثلا فهو يطلب الربح لليتيم ولا يأخذ لنفسه شيء لأنه هو بمثابة اليتيم فلا يسوغ له أن يتعاقد مع نفسه يقول أنا اتاجر بمال اليتيم وأخذ الربع وأخذ الثلث لا كما يأخذ غيره لا أنت إذا أعطيته لأجنبي فتشارط معه ولو أعطيك مال اليتيم مثلا لك عشرة في المئة من الربح ولليتيم تسعون يقول لا ما أقبل تقول إذن أعطيك خمسة عشر في المئة ما قبل تقول إذن أعطيك عشرين في المئة مثلا مثل ما تشارط لنفسك لكن إذا كانت المتاجرة منك أنت الذي تتاجر فلا لا تأخذ إن كنت تريد أن تأخذ شيئا فاذهب للحاكم الذي ينوب عن الكل واتفق معه على ما يوافق الشرع اما ان تقول فلان وفلان يأخذ في البضاعة مثلا 30% يأخذ 30% انا يكفي 25% من مال اليتيم نقول لا ما يجوز لك ان تتفق مع نفسك نعم والربح كله لليتيم لان المضارب انما يستحق بعقد وليس إنما يستحق بعقد المضارب المضارب هو الذي ياخذ المال يتاجر به يسمى مضارب لانه والعاده والغالب انه يضرب في الارض يعني يسافر للتجاره انت تعطيه مثلا عندك ألف ريال لك و ريال لليتيم تقول أعطيك الألفين مضاربة يقول لا بأس أنا أشتري بها تجارة وربما يأخذ من غيرك مثلا مبالغ وتتفق واياه على أن له عشر في المائة أو له عشرون في المائة أو أقل أو أكثر فهذا يسمى مضارب الذي تتفق معه يسمى مضارب لأنه يضرب في الارض يطلب التجارة والربح والشراء يشري من البلد الذي تعرض فيها البضاعة برخص ويجلبها إلى المكان التي ترغب فيها ويدفع فيها أكثر وهكذا يسمى مضارب والمضارب استحق هذا النسبة بالعقد بينك وبينه أما أنت تفرض لنفسك لا ما يسوق لك ذلك نعم لان المضارب انما يستحق بعقد وليس له ان يعقد مع نفسه لنفسه نعم فان اعطاه لمن يضارب له به جاز لان العلاء ابدع لان العلاء ابن عبد الرحمن رواا عن ابيه عن جده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطاه مال يتيم مضاربه ولأن ذا ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ فإن أعطاه لمن يضارب له لليتيم به أي بالمال جاهز أن يتبق مع المضارب على نسبة معينة لأنه في هذه الحال ينوب عن اليتيم لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربه عمر أعطاه عمر بصفته ولي أمر المسلمين أعطى لهذا مال يتيم يضارب به واتفق معه عمر رضي الله عنه على نسبة معينة من الربح نعم. وللمضارب من الربح ما وافقه, ما وافقه الولي عليه ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه فالشيء الذي تفعله أنت في مال نفسك تتفق مع المضاربين مثلا يفعله بالنسبة لمال اليتيم لأنك تنوب عنه نعم وللمضارب, وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه وللمضارب من الربح من ربح هذه المال ما وافقه الولي عليه المضارب لا ياخذ لنفسه هكذا وإنما يتفق هو وولي اليتيم على أنه نسبة كذا ولا يجوز للمضارب مثلا أن يخفي إذا أخفى فليس بأمين ما يقول أخفي مثلا نصف الربح ثم أخذ منهم عشر بالمئة ترغيبا لهم لذلك عشر بالمئة رغبوا فيه وهو يأخذ بالخفاء أكثر لانه مؤتمن على هذا الشيء ما يدرى عنه إلا من طريقه فيحرم عليه أن يأخذ شيئا غير متفق عليه بينه وبين ولي اليتيم فإن أخذ فهو داخل تحت قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نعم. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته مصلحته يعني مصلحة اليتيم نعم. وهذا من مصلحته فجازك فعله له في ماله فكفعله له في ماله ولي اليتيم يتاجر بماله بهذه الطريقة فنقول تاجر بمال اليتيم بهذه الطريقة اما اذا كان ولي اليتيم مثلا ما اخذ شيء على ولاية اليتيم ولا يأكل من مال اليتيم ولا يرى انه يتجر له بدون شيء فعليه ان يرجع الى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يتفق معه على شيء معين او يصرفه الى غيره يأخذه منه ويعطيه غيره نعم فصل ويجوز ان يشتري له العقار لان الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الاصل فهو احظ من التجارة واقل غرراء ويجوز له يعني لولي اليتيم أن يشتري له العقار سواء كان عقار اشتراه لعروض التجارة أراضي اشتراها ليبيعها مثلا أو عقار اشتراه مثلا ليؤجره دارا أو عمارة أو نحو ذلك ليؤجره فهذا حسن وهو أحض لليتيم من التجارة لأن التجارة وإن كان ربحها أكثر احيانا لكنها عرضة للخسارة من ناحية عرضة للتلف من ناحية عرضة للهروب من ناحية عرضة لأن يشتري منها أحد ولا يسدد القيمة بخلاف العقار فهو إذا اشترى العقار بثمن فالثمن فيه في العقار وما ساق الله من فائدة أجره او ربح او نحو ذلك فهو زياده خير وان قل فهو مع الامان الربح القليل ابرك من الربح الكثير الذي فيه خطر لانه قد يكسب اضعافا مضاعفه لكن في المره الاخيره يذهب كله ما يبقى شيء فذهب راس المال والربح بخلاف ما اذا كان عقار فالغالب أن العقار بقيمته وما ساق الله من ربح من عجرة ونحوها فهي ربح وزيادة ويبقى الأصل أي العقار ثم لا يخلو إن اشتراه بنية التجارة يشتري ويبيع له بالأراضي مثلا فهذا فيه الزكاة لأنها عروض تجارة وإن اشترى له عمارة ونحوها بنية الاجار مثلا أو اشترى له أرض بنية أنها يشتريها الآن برخص فإذا بلغ اليتيم فإذا أرضه موجودة يعمر عليها سكنا له فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة سواء اشتراها ليعمر عليها سكنا او اشتراها ارضا ليعمرها شقق للاجار ونحو ذلك او اشتراها مبنية وينوي تأجيرها فما توفر من عجرة وحال عليه الحول ففيه الزكاة واما رأس المال لما اعد للتجارة فلا زكاة فيه إضاحه هذا أكثر مثلا اشترى له أرض بمليون ريال بنية أنه لعل الله أن يسوق فيها ربح هذه عروض تجارة يجب إذا حال عليها الحول أن يخرج زكاتها اشترى له أرض أخرى مثلا بجواره بمليون ريال على نية أن اليتيم هذا إذا بلغ إن شاء الله يعمر عليها بيتا يسكن فيه ويكون بجوار عمه او خاله او جده وليه فهذه لا زكاة فيها اشترى هذه العمارة لانه استرخصها بمليون ريال مثلا على نية لعلها بعد شهر او شهرين يأتي لها طالب فيبيعها بمليون ومئة الف مثلا هذه فيها الزكاة لانها عروض تجارة اشترى هذه العماره ليؤجرها شقق يقول هذه تحفظ مال اليتيم والأجر ننفقه عليه ويشتريها بنيه انه يؤجرها فليس فيها زكاه الا في الاجره اذا حال عليها الحول وكانت نصابا تجب فيه الزكاه ففرق بينما اشتري للسكن او اشتري للاجار او اشتري للربح ما اشتري للربح ايا كان ارضا او عمارة او مزرعة او استراحة او غيرها ففيها الزكاة اشتريت للسكن او ليعمر عليها سكن او ليؤجرها ويسكن في شقة منها ويؤجر الباقي ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة نعم. وله أن يبنيه لأنه في معنى الشراء وله أن يبنيه يعني يبني العقار يقول مثلا لو اشترينا عمارة في الشارع هذا تكلف مليون ريال مثلا ثم وجد أرضا بمئة ألف يقول نشتري هذه الأرض بمئة ألف ونعمرها بخمسمائة ألف تكون أرباح لليتيم من أن نشتري له عمارة كاملة بمبلغ كبير فنشتري ونعمر له فهو يؤجر على هذا ويجوز له ذلك ما يقال له ما يصح أن تتصرف في مال اليتيم هذا التصرف لا اليتيم تقول اشتر له عمارة خلص ولا, ولا تعمر له لا أنت عليك أن تنظر الأصلح والأحسن مثل ما تنظر لنفسك وجدت العمارة مثلا أرخص من تكاليفها بادر بشرائها عاده لا صارت لك تبادر بشرائها فبادر بشرائها لليتيم عمارة مثلا عرضت لو شري أرض وعمرت صارت أقل من هذه القيمة فاعمل لليتيم كذلك اشتر له أرض وعمرها لأنك أنت وليه نعم. قال اصحابنا ويبنيه بالاجر والطين ليسلم الاجر عند انهدامه والصحيح انه يبنيه بما جرت عاده اهل بلده لانه احب واقل ضررا وقال اصحابنا الفقهاء الحنابل رحمه الله عليهم ويبنيه بالاجر والطين يعني ما يبني الاجر بجص او مثلا اسمنت لا يبنيه بالطين لما يرحمكم الله قالوا اذا هدمت بعد عشر سنوات او اريد هدمها يكون الاجر صافي ما يتكسر يزال عنه الطين وينفع بخلاف ما اذا بناه بالاسمنت او بالجص او نحو ذلك اشتبك مع الاجر وتكسر جميع اذا تلف قالوا لي ان انفع لليتيم يقول المؤلف رحمه الله عليه والصحيح انه يبنيه بما جرت العاده في بلده ومكانه ما يكون بناء الناس مثلا بالاسمنت والحديد واليتيم نبني له بالطين واللبن لا نبني لهم مثل ما نبني لأنفسنا ويبني الآخرون لأنفسهم فقول الأصحاب رحمه الله عليهم من باب الرفق باليتيم حتى إذا هدمت العمارة يستفاد من أنقاضها مثل ما نقول مثلا إذا بنيت بالخشب واللبن والطابوك من الإسمنت اذا هدمت يستفاد من الانقاض الخشب يعزل ناحيه ويستفاد منه والطابوق يعزل ناحيه ويستفاد منه وهو نوع من الاجر مثلا ولا يتلف الا الماده البسيطه التي جمعت الجميع الاسمنت او الطين هذا الذي يتلف بينما لا بينناه بالاسمنت والحديد المسلح مثلا عند انهدامها كلها تذهب ما يستفاد منها لا من حديدها ولا من اسمنتها ولا من طابوقها ولا من غيرها كلها تتلف لكن الصحيح انه يبنى لليتيم كما يبني المرء لنفسه وكما يبني الناس الاخرون والصحيح والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده لأنه أحض وأقل ضرر احظ بالنسبة لإمكان للتكلفه لأن الناس جرت عادتهم يبنون هكذا نقول لا تعال نريد أن تبني لليتيم بصفة خاصة إذن يضاعف الاجره يكون أكثر و أحظ لليتيم أن يكون البناء مثل بناء الناس فربما إذا بنينا بناء يختلف عن الناس أردنا تأجيره ما أحد يستأجره أردنا بيعه ما يشترونه إلا بأقل من ثمنه المعتاد لأنه مختلف عن عمارة الناس فالأولى والأصح إن أنه يبنى كما يبني الناس دورهم نعم ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم ولا يجوز أن نقول نبنيها بالطابوق والطين ونحو ذلك حتى إذا هدمت بعد عشر سنوات تكون كذا ونتحمل الضرر الحاضر لا نبني مثل ما يبني الناس ولا ننظر لما بعد عشر سنوات الشيء الذي لا ينظر إليه الناس إذا كان مثلا في صيانة البناء وفي جودة البناء نعم نقول إذا بنينا بهذا البناء مثلا طابوق فقط بدون أعمدة وبدون كذا مدة عشر سنوات مثلا وإذا بنينا بالطابوق والمسلح والأعمدة الحديدية مثلا مدتها خمسون سنة لا هذا أو لا ننظر بالنسبة لما طالت مدته لكن من النظرة الثانية أنها إذا هدمت استفيد من انقاضها وتلك إذا انهدمت لا يستفيد من انقاضها لا هذا ما ننظر إليه. نعم. فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. والظاهر أنه لا ينهدم يعني إذا بنى مثل بناء الناس. فجرت العادة أن بناء الناس ليست مدته سبع سنوات ثمان سنوات عشر سنوات الغالب أنه يبنيه ثم ما يستمر معه إلى آخر عمر البناء الغالب أنه بعد سنوات قلت أو كثرت ينتقل ملكه يبيعه أو ان اليتيم يكبر ويرغب عنه أو نحو ذلك نعم ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقه أو قضاء دين أو غبطه لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ما دام اليتيم تملك عقار وأصبح ملكا له سواء عمر له في حال يتمه أو ورثه من أبيه فالولي ما يجوز له أن يبيع عقار اليتيم إلا لحاجة ما هي الحاجة اليتيم في حاجة إلى نفقه وليس عنده دخل وهذه العمارة مثلا ما يستفيد منها بأجار فنقول تباع من أجل أن ينفق على اليتيم عليه دين اليتيم تحمل أشياء مثلا فنريد أن نبرئ ذمته كأن نكون استدنا له أول حياته اليتيم مثلا ما عنده مال ولا خلف له أبوه شيء واستدنا عليه على ذمته استدانا الولي لهذا اليتيم دينا ثم إن هذا اليتيم بعد عشر سنوات أو خمس سنوات من يتمه ورث من أخيه أو ورث من أمه عقارا فللولي أن يبيع هذا العقار الذي لليتيم من أجل أن يبرئ ذمته التي استدنا عليها إذا كان عليه دين فنحرص على براءة ذمته كما نحرص على براءة ذممنا ويجوز للحاجة يعني إذا كان هناك حاجة داعية يقول المؤلف رحمه الله قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة ما هي الغبطة؟ الغبطة أن يشترى مثلا بأكثر من قيمته مثلا هذا البيت لليتيم قيمته عشرة ألاف جاره الملاصق له يحتاج إلى توسعة بيته فما وجد ما يوسع بيته إلا بهذا العقار الذي لليتيم. ما لليتيم لو عرضناه في السوق لا يزيد عن عشرة آلاف. فجاءنا هذا الجار وقال قيمه هذا العقار معروف عشرة آلاف. لكن أنا لحاجتي ولست بحاسد لليتيم أنا أدفع فيه خمسة عشر ألف. بدل عشرة آلاف قيمته أدفع فيه عشرة آلاف. خمسة عشر الف نقول نعم هذا حسن هذه غبطة